لن قلبي مطلبه يكسب رضاك وعاهدك يا صاحبي عهد الوفاء عاهدك ما يعشق إنسانا إن سواك وعن جميع الناس شايم واكتفى اكتفابك أنت بالذات وعطاك أصدق الإحساس والأعظم خفا كيف تجفي صاحب ما قد جفاك وفي غيابك طرف عينه ما غفى ينتظر وصلك يبيعلو عساك تسمح الزلة وخفاقك صفاء لدني بردك ونحتاج لدفاك حاجة القطب الشمالي للدفا انت غالي حد دنيا صلغلاك لو تجافيني وتعطيني قفا والليالي ما لها معنى بلاك والمفارق جرح واللقيا شفاء ما هقيت انت ترمي الماضي وراك بس ذا المرة افا والله أفعل